محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفاد رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا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 جزر عن الله الذين آمنوا Yapmaları salihat, minum, ve adren, âzîm.